الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة